ويل لكله مزت المزه الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الأفئده إنها علي صدته في عمد ممددة